وَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَا أُولَاء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفْ وهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فافتل في ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا يُرِيبُ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يُوَفَّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وَاصْبِذْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَتِينَ هَنَّ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَلِيلًا مِمَنْ أَجَئنا مِنْهُمْ وَقَالَ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 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم لأ أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ الْسَيْرِ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 بسم الله الرحمن الرحیم الیف لامر تلك آیات الكتاب المبين انا برخانا عربيا لعلكم تأكلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله الى من الرافضين إذ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 ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ